بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسليلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة والتي هي بعنوان عطاؤنا لمن؟ لفضيلة الشيخ ابراهيم ابن عثمان الفارس الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبة الكرام أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المكان المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا أيها الأحبة الكرام أيها الأخوة الأفاضل يا ترى عندما قرأت العنوان الذي تعهدت بالحديث عنه قلت في نفسي يا ترى هل أتحدث عن عطاؤنا المادي أم المعنوي عن عطاؤنا الروحي أم الجسدي عن عطاؤنا الذاتي أو الاجتماعي عن عطاؤنا الإنزامي أم العطاء التطوعي هل أتحدث عن عطاؤنا التربوي أم العطاء الدعوي هل أتحدث عن العطاء الجهادي هل أتحدث عن عطاء القلم عن عطاء الفكر عن ماذا يترى كما تلحظون هي عنوين كثيرة وفقرات عديدة كل منها يحتاج إلى وقفات تليها وقفات بل إلى دروس ومحاضرات بل يترى بل يترى هل نتدارس هذا العطاء الذي نقدمه والذي نعطيه والذي ندفع بموجبه من مالنا ومن جهدنا ومن وقتنا ومن إمكاناتنا وقدراتنا هل نتدارس هذه العطاءات المتنوعة ذات, العطاء ذات العناوين المتعددة هل نتدرسها سلبا وإجابة أم تشاؤما وتفاؤلا أم إفراطا وتفريطا وقوة وضعفا أيها الأحبة وحيث أن فعاليات المعرض تدور حول سنابل العطاء لذلك سوف ينحصر كلامي حول الإنفاق والبذل والعطاء لتستمر هذه السنابل مورقة مزدهرة عالية تمد الآخرين بالعطاء في كل زمان وتنشر النعمة في كل مكان وأنتم تعرفون أحبة الكرام. أن المال هو صلب النفقة وأسها وأساسها بل ورأسها وقاعدتها وقد قدمه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه على بذل الروح لأهميته ولرغبة الناس فيه بل ولتمسكهم به ادخارا وحفظا بل بخلا وشحا والمال أيها الأحبة الكرام نعمه من النعم العظيمه التي يهبه الله يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ويمنعها عمن يشاء من عباده ابتلاء وامتحانا ليرى من يشكر هذه النعمه ومن يصبر على هذا البلاء فمن رزقه الله سبحانه وتعالى مالا فاتق الله فيه وصرفه فيما يرضيه بارك الله له فيه ورزقه من حيث يحتسب وحفظه عليه ونماه له وأنتم تعرفون أحبة أفاضل أن قضية النفقة والإنفاق والإعطاء والبذل من القضايا التي وجدنا أو وجد كل منا أو كثير منا أن هناك شح في هذا الزمان في بذلها والمساهمة فيها ولعل الأمر ناتج أو لعل الأمر مبني على أسباب كثيرة ومتعددة لعل هناك وقفات لأبينها في ثنايا هذا اللقاء المبارك أحبة الكرام سوف يجتمل هذا اللقاء على جملة وقفات من هذه الوقفات وليس هذا عرضا وفهرسا لفقرات هذه المحاضرة ولكن من هذه الفقرات أريد أن أشير إلى قضية الصور المشرقة المضيئة لبعض العطاءات التي حقيقة عندما تستمع لها وعندما تقرأ عنها ولا أظنها مكتوبة ستعطيك دفعات إلى الأمام ستعطيك قوة للمساهمة للمشاركة للبذل للتضحية حتى تكون مثل ذاك الشخص الذي بذل وفي نفس الوقت سيكون هناك وقفات مصورة أو صور مسموعة لبعض السلبيات المتعلقة بالعطاء فأحياناً يعطي الإنسان أحياناً يقدم الإنسان أحياناً يضحي الإنسان ولكنه لا يحرص على وضع الأمور في نصابها فتكون المتيجة ردة فعل عكسية لا تؤتي الثمار المرجوة ولعلي أفت... أستفتح بصورة حتى أخرج من رتابة العرض المعهود عند البعض أستفتح بواحدة من السلبيات وواحدة من الإيجابيات أو صورة من صور العطاء وصورة من الصور, من الصور السلبية ثم بعد ذلك أدخل في بعض فقرات المحاضرة ثم أختمها بصور أخرى سلباً وإجابة حتى تتحدد لنا صورة عطاؤنا إلى أين إذن نحن نفقها الآن أن العطاء سيتركز على العطاء المادي فلن يكون هناك حديث عن العطاء التربوي ولا عن العطاء الروحي ولا عن العطاء الفكري ولا حتى عن العطاء الاجتماعي أو غيره باعتباري أن هذه المواضيع كل منها يحتاج مثل ما قلت إلى محاضرات وجلسات ودروس متعددة أيها الأحبة أثناء الغزو الصربي للبوسنة والهرزك كان الإخوة الذين يساهمون بالبذل يقومون للسفر إلى تلك البلاد التبر التبرعات التي تقدم من هذا البلد ومن أبناء هذا البلد تبرعات عينية سيارات مليئة بالنعم المتعددة وهذه النعم كلكم تعرفونها هي احتياجات الناس من أكل وشرب فكانوا يقدمون هذه الأطعمة لهؤلاء المساكين الذين هجم عليهم الصرب هجمة شرسة بقصد استئصالهم ولكن وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فهذا الغزو على أنه شر كما يتبادر إلى الأذهان إلا أن فيه من الخير العظيم ما لا يدركه الكثير من الناس فإن تلكم البلاد كانت بلاداً ضائعة ضائعة بمعنى الكلمة فالإسلام مجرد اسم أما الفعل فلا وجود له عندما حصل الغزو وجاء الناس يناصرون من ينتسبون إلى دينهم وإذا بهم يجدون الجهل ويجدون الضياع يجدون الانحراف فبدأت مسيرة التغيير بدأت مسيرة التجديد وكانت النتيجة أن المساجد الخاوية والتي لا يرتادها إلا كبار السن بدأت تعج بالمصلين الشباب وهؤلاء النساء السافرات هؤلاء النساء التي لا يعرضنا من الدين إلا اسمه بدأنا يرتدين الحجاب الكامل بدأت المعاهد تمتشر وبدأ الخير يعم ولذلك يقول أحدهم والله إننا نرى أن هذا الغزو خير من الله سبحانه وتعالى لنا قدمنا الآلاف ولكننا كسبنا الآلاف أي آلاف؟ الآلاف المادية؟ لا إنما يقصد بذلك آلاف الحسنات أيها الأحبة أعطيكم صورة من الصور السلبية ثم أنتقل إلى الإيجابي فأبدأ بالضعف ثم أنتهي بالقوة أقول كان الإخوة يساهمون في توزيع المساعدات فذاك رجل يوزع أكياس الأرز الصغيرة وآخر يوزع علب الحليب وثالث الزيت ورابع شيئا من الشاي أو غير ذلك فكان البصني يجمع هذه الأغراض علبة في يد وكيس في يد وشيء فوق الرأس ويتضايق من كثرة ما معه ولا يستطيع أن يتركه لأنه هو زاده وزاد أبنائه فماذا يصنع يا ترى؟ لا بد أن يصبر لكنه في نفس اللحظة وإذا به يجد رجلا يعمل خيرا ويدعو إلى خير يتبنى مساعدة هذا المسكين الذي انشغل بهذا الحمل المتنوع فيقول له تعال خذ هذا الكرتون الفارغ خذ هذا الكرتون الفارغ فيفرح هذا الرجل وإذا به يأخذ الكرتون ويعينه ذاك الرجل في وضع هذه الأدوات او هذه المواد او هذه ال وهذه النعم والخيرات في في هذا الكرتون ثم يقوم باغلاق الكرتون بقطعه من اللاصق ثم يحمله على راسه ويذهب به عندما يضعه في بيته يتجمع الأولاد بل ربما الاحفاد الزوجه والابناء البنات والأخوات كلهم يتجمعون على هذا الخير الذي جاء يا ترى من اين جاء من من الذي قدمه من الذي أعطاه وإذا بهم يجدون على الكرتون هدية من حكومة جمهورية الإسلامية جمهورية نقاط الإسلامية عجيب والله أي جمهورية هذه الجمهورية التي تتمنى الفكر المنحرف الفكر الذي يدعو إلى سب وشتم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هذا الفكر الذي يقول إن القرآن محرف تتبنىه هذه الدولة وإذا بها تقول هدية من حكومة جمهورية الإسلامية جمهورية نقاط الإسلامية ثم على جوانب الكرتون الأخرى نسأل الله لكم العون والسداد والتوفيق والنجاح وجهة أخرى فيها دعوة إلى مواصلة الجهاد والحرب دعوة إلى الصبر والتحمل كل ذلك بلغة بوسنية واضحة بينة فالأبناء جميعاً والبنات لا يعرفون من يدعمهم إلا هذه الجهة ولا يعرفون من يعطيهم إلا هذه الجهة وقد غاب الأمر على الكثير والكثير ممن يقدم هذه المساعدات إلى أن اكتشف الأمر في آخر المطاف في آخر المطاف ولذلك عندما عملت مجموعة مقابلات إبان المعركة وإبان الغزو كان كل منهم يثني على ذاك البلد بالرغم أنه لم يقدم ولا حبة رز واحدة إنما كان يقدم كراتين فارغة ولكن الخدعة انطلت ولذلك يقدم تبقى قضية سلبية العطاء تحتاج منا إلى وقفة مراجعة وسأشير إلى صور أخرى من هذه السلبية في حينه في وقته إن شاء الله أيها الأحبة من الصور الإيجابية في هذا المقام في أحد الأيام كان شابا أو إن صح التعبير رجلا متميزا والشباب أيها الأحبة ليس مقيدا بسن ليس مقيدا بسن إنما تجد, رجل تجد الرجل الكبير لكنه يحمل روح الشباب يحمل اندفاعه اندفاع الشباب وحيوية الشباب وعطاء الشباب وتجد كثيرا من الشباب لكنهم في حكم الكبار خمول وكسل فتور وجلوس وعدم عطاء وهذا أمر تلحظون أقول هذا الرجل ذهب ليحضر شهادتي الماجستير والدكتوراه في أمريكا وبعد أن أنهى دراسة اللغة الإنجليزية وإذا به يقرر أن يطبق ما درسه في سجن قريب من منزله خاصة أنه إنسان متميز بالتزامه فقال أستفيد وأفيد فاستفيد اسلوب عرض ونقاش وحوار ودعوة وأفيد هؤلاء الذين سيستمعون إلي فذهب إلى مأمور السجن واستأذن منه فقال حتى استشير مرجعي فأخذ منه العناوين ثم بعد فترة من الزمن وإذا به يتصل به ويقول لقد جاءت الموافقة بالسماح بإلقاء محاضرة عن الإسلام في هذا السجن يقول ذهبت وأغقيت المحاضرة وكنت قد قررت لها ساعة واحدة وإذا بها تمتد ثلاث ساعات نقاش وحوار وجدل وأخذ وعطاء ثم عندما ودعتهم خارج من السجن وإذا بثلاثة من الزنوج يعلنون إسلامهم أمامي وعلى يدي يقول والله لقد أحرجت لا أعرف كيف أجعلهم يمتقون بالإسلام كما هو معلوم ومعروف لكني طلبت منهم إعلان الشهادتين فقط طبعا هذا هو الأصل المهم يقول خرج وأنا فرح مستبشر وجلست في منزلي وأنا أعيش فرحة لا تعادلها فرحة انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يقول وبعد فترة من الزمن وإذا بمأمور السجن يتصل عليه ويقول لي هل في الإمكان أن تضحفنا بمحاضرة أخرى فقلت له محاضرة أخرى أردت أن أستفز ألا تعلم أنني أخرج لا أهل أنني أخرج بني جلدتك بل أخرج من يعيش معك في ذاك السجن من دينك النصرانية إلى دين الإسلام فقال هذا لا يهمني الذي يهمني هو أن سجني قد أخذ السجن أو درجة السجن المثالي على سجون الولايات المتحدة بأكملها في الشهر الماضي ولو أخذت المركز مرة أخرى فإن هناك ترقية سأنالها وأنا أسعى إليها فقلت لا, لا يهم. وسأتي اتفقت أنا وهو على موعد وألقيت عليه محاضرة أخرى ثم فتح لي هذا الرجل النصراني باب العطاء فتح لي سنابل العطاء تفتحت هذه السنابل أزهارا متفتحة رائعة ومورقة ثم بدأت هذه السنابل تؤتي ثمارها يقول كلما وجدت فرصة انطلقت إلى سجن. وألقيت محاضرة أو درس أو كلمة أو لقاء يقول طوال فترة دراستي وأنا فعل ذلك فسأله من سأله هل كم من, كم من شخص دخل في الإسلام على يديك قال والله لا أعلم كثرة وتعدد انتهى هذا الإنسان من مشروعه العلم وقرر العودة لكن يا ترى هل تنقطع السنابل؟ سنابن العطاء هل تتوقف؟ لا إن هناك رجال الرجل كأمة الرجل الواحد يعامل معاملة أمة والعكس صحيح وللأسف هناك أناس تنظر إليهم على أنهم كثرة ولكنهم غثاء فهذا الرجل يقول قررت في ذاتي قرارا لماذا لا أنشئ مكتبه إسلامية في كل سجن من سجون أمريكا يقول مشروع أو أكبر من المستحيل لكن لماذا لا أجرب ما الذي يمنع يقول اتصلت بالبريد الإلكتروني بإدارة السجون وطرحت عليهم الفكرة فقالوا لي اعرض علينا محتوى هذه المكتبة يقول فعرضتها بعد استشارات مع الإخوة وهي عبارة عن المصحف مترجم ومجموعة من الكتيبات ومجموعة من الأشرطة التي ليس فيها أي مهاجمة للدين النصراني حتى تلقى القبول يقول وعندما عرضتها عليهم درسوها ثم أرسلوا لي بالموافقة يقول فدرست تكاليف كل مكتبة وإذا بها تصل إلى ألف ريال ألف ريال عبارة عن دالوب صغير ومسجل ومجموعة أشرطة ومجموعة كتب وكتيبات ثم طلبت من إدارة السجون إعطائي رقما لأعداد السجون هذه الولايات يقول فإذا بهم يخبرونني أنها تتجاوز خمسة آلاف سجن وهذا يدلك على مدى الإجرام في ذاك البلد الذي يعتبر بلد القمة عند الكثير والكثير حتى أنهم للمعلومية ضاقت السجون بأهلها فصاروا يستأجرون بواخر انتهت صلاحيتها وهي في عرض البحر ويقررون جعلها سجونا المهم يقول بدأت التموين والتمويل فبدأت أأخذ من أهل الخير وأمون هذه السجون عندما عاد إلى هذه البلاد المباركة وإذا به يعلن أنه قد تم تمويل ألف سجن ألف سجن تخيل ألف سجن فيه ألف مكتبة هذا رجل واحد إذن صور من العطاء تعطيك دفعات قوية للبذل ولعدم احتقار مفسك فكل منا لديه قدرات لديه طاقات لديه إمكانات في إمكانه أن يستثمرها استثمارا بينا واضحا فتؤتي سنابل كل سنبلة ممكن أن تتفرع إلى مئات السنابل حتى تنشر الخير في كل مكان بل وفي كل زمان أيها الأحبة تعلمون وتعرفون من خلال هذه الصور السابقة السلبية والإيجابية أن محورها هو المال محور العمل محور البذل محور التحرك هو المال إذن المال هو كما يقال عصب الحياة المال هو الأصل الذي حرك هذه الجوانب الدعوية إذن الحديث عن المال يحتاج منا إلى أن نقف معه وقفه فهذا المال أيها الأحبة هو سماد هذه السنابل هو ماء هذه السنابل هو تربة هذه السنابل هو شمس هذه السنابل فلا يمكن لسنابل العطاء أن تنمو إلا بوجود المال إلا بوجود المال طيب إذا أخذ الإنسان المال وتملكه وجعله في حوزته فهل يفيد؟ لا يفيد إلا إذا خصص جزء من هذا المال واعتبره صدقة واعتبره صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأخ المبارك لعلك تعلم أو لعل بعضكم يعلم أن الصدقة مهما قله فإن شأنها عظيم وأثرها كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره فإن لم تجد فبكلمة طيبة لاحظ قدمت النفقة الحسية على النفقة المعنوية باعتبار أثرها وتأثيرها ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة فلا تحكرن من المعروف شيئا بأي صورة من الصور لا تحكر من المعروف شيئا ولذلك يقول ذلك الشاب الذي أصيب بعلة في حلقة فانقطع كلامه لا يستطيع الكلام بأي صورة من الصور ثم نما وترعرع ونشأ وكبر ولكنه بدأ يمارس الإيجابية في الدعوة في قصة جميلة ضريفة خلاصتها أن هذا الشاب بعد أن تلقى العلم على أيدي مجموعة من المشايخ وطلبة العلم وإذا به يحاول أن يقتطع جزءاً من مرتبه البسيط اليسير حيث أنه يعمل طابع آله للإنفاق على وجوه الخير أو في وجوه الخير فكان يشتري بمئة ريال في كل شهر مجموعة كتيبات وأشرطة ثم يزور محلات التجارة في الأسواق المعروفة فيدخل المحل وإذا راى صاحب المحل وقد بدت عليه علامات مميزة في المنكر أو غيره وإذا به يعطيه ما يعطيه ما يناسبه فسئل كتابه سئل نطقا فاجاب كتابة سئل هل رأيت اثرا من اثارك قال نعم رايته مره من المرات في مرة من المرات دخلت محل احد المحلات التجاريه واذا احد باحد العمان من مصر يقول وإذا به يدخن ويتفرج على التلفزيون وفيه أغنية وهو فرح مبسوط يقول كنت أحمل بطاقة أنني لا أتكلم ولا أعرف ولا أستطيع أن أتكلم من ما الذي كتبه هو أو من قسم الإعاقة أو من غير ذلك المهم يقول فأعطيته شريف ثم خرجت يقول بعد أشهر وقمت بجولة ونسيت أنني دخلت هذا المحل قبل ذلك فدخلت وسلمت بالإشارة وكنت أعلق البطاقة عندما رآني صاحب المحل وإذا به يخرج من خلف طاولته ويأخذني بالأحضان ويقبل رأسي فأشير إليه أنني لا أعرفك قال أنت لا تعرفني ولكنني أنا الذي أعرفك فأنت الذي جئت إلي قبل أشهر وأعطيتني الشريط لا يتجاوز سعره ثلاثة ريالات ولكن بسبب هذا الشريط وإذا بثمانية من أصحابي الذين يسكنون معي والذين تميزوا وأنا منهم بأننا لا نعرف حقا ولا نترك باطلا إلا وارتبطنا به فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولكننا الآن ولله الحمد والمنة صرنا من أول من يبادر إلى المسجد هدى وصلاحا وتقى انظروا شيء يسير وشيء بسيط ومع ذلك أثمر إذن اتقوا النار ولو بشق ثمرة ولذلك لا بد أن نعلم كذلك لا بد نعلم أن الصدقة ظل ظليل يتفيأه المؤمن يوم لا ظل إلا ظله أي ظل الله سبحانه وتعالى أو ظل عرشه فأحد هؤلاء الذين يستظلون بالظل العرش يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وكما هو معلوم لبعضكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس الله أكبر أن تستطيع أن تنشئ لنفسك شيء يظلك يوم القيامة عندما تدن الشمس من الخلائق تدنو الشمس من الخلائق بشكل يجعل يجعل العرق يخرج منهم حتى يغطي بعضهم الى يعني الى رقبته والبعض الى حقويه والبعض الى والبعض الى عقبيه بحسب صلاحه وفسادة أو كثرة معاصيه إذن إذا كانت لديك صدقات فأنت ستظفر بأن الشمس لن تؤثر فيك لأنك ستكون في ظل هذه الصدقة التي قدمتها أيها الأخ المبارك لو تصفحنا آيات القرآن الكريم وتمعنا فيها لوجدنا أن فيها وقفات ووقفات كثيرة متعددة تدعونا إلى النفقة تدعونا إلى المسارعة في الإنفاق قبل فوات الأوان وهذا جانب تربوي مهم جدا ينمي فينا صفة المسارع إلى الخيرات والمبادرة إليها قبل الفوات لنقدم بين أيدينا زادا نستغل به بعد الممات حين نقوم لرب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 ما نقصت صدقة من مال بل تزده, بل تزده ويقول عليه السلام ما من يوم يصبح, يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممفقا خلف ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا هذا الحديث حقيقة يجعلني أتوقف وقفتين الوقفة الأولى أأخذها من آخر الحديث اللهم أعطي ممسكا تلف. الآن هو ممسك المال وإذا نظرت إلى حسابه وإذا به مئة مليون ولا خمسين مليون, ولا مليون لكنه ممسك للمال إذن المال عمدة فكيف يتلف هذا المال كيف يكون تلف كيف يكون تلف أيها الأحبة البخيل لاحظوا البخيل كأنه بالرغم من كثرة ماله كانه لا يملك شيئا كأنه لا يملك شيئا وبالتالي فماله هذا يجمعه لمن سيأتي من بعده من ورثته ولذلك في أحد الأيام يعني اتصلت امرأة تشكو مر الشكوى من زوجها وتقول إن زوجي يملك كذا وكذا وكذا من المال العيني والسائل والسيول النقدية يعني شيء كثير تقول واللهي إنه لا يعطينا شيئا بطريقة لا يمكن تتصورها فأنا من حب الاستطلاع أردت أن أعرف قلت يعني لأنها تطلب الطلاق وتريد يعني هل يترى يجوز لي أن أطالبها وأطالبه بالطلاق وقد علمنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق بدون وجه حق لا ترى ريح الجنة فقلت لها أعطيني نماذج أو أمثلة قالت تصور أو تخيل أنه يأتي بقارورة قارورة الجبن ويجعلها في الثلاجة ويقول لا تفتحيها إلا بحضوري إلا بحضوري تخيل ويقول لا بد أن تبقى هذه القارورة في الثلاجة شهرا كاملا شهرا كاملا تقول أسافر أنا وهو إلى أهله على بعد أربعمائة كيلو من الرياض تقول والله لا يأذن بشراء ولا علبة عصير لأبنائه في السيارة يقول إذا وصلنا إلى أهلي ستجدون الماء ستجدون العصيرة والفاكهة والآكل هنا نذهب ونعود ولم يشتري شيئا قلت لها يعني ربما أنه لا يملك شيء فبدأت تعطيني قائمة بما يملك وإذا به يملك الشيء الكثير والكثير والكثير فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي ممسكا تلفا فهذا ممسك ولكنه كأنه لا يملك شيء كأن ما له قد تلف وأتلف فالله أكبر دلالة الحديث عجيبة جدا وفي ذات الحديث يقول عليه السلام اللهم أعطي ممفقا خلف. يقول كما في طبعا نداء الملكين الاثنين اللهم أعطي ممفقا خلفا يقول أحد الإخوة كنا طبعا هو يرويها عمن عم عايش الحدث يقول كان هناك رجل من كبار التجار مسافر هو وصاحب له إلى مكة لأداء العمرة وعندما عادوا من مكة ومروا على منطقة السيل في الطائف يقول قرروا أن يصلوا في أحد المساجد يقول عندما دخلوا المسجد وأدوا الصلاة وإذا بإمام المسجد يأخذ الميكروفون ويتحدث ويقولوا يا إخوان ترون الآن أن هذا الزمان زمن أمطار وأنتم ترون حال المسجد إن الماء ينزل في المسجد من كل اتجاه ويشير إلى مناطق في المسجد ويشير إلى فرشات المسجد كيف تلفت نتيجة لهذا الماء الذي ينزل من السقف التالف. فنريد أن نعمل بعض الترميم لهذا المسجد فما رأيكم أن تجمعوا لنا بعض التبرعات فبدأ الناس يخرجون مما يستطيعون فهذا يعطي عشر ريال وهذا مئة ريال وهذا خمسين ريال هذا الرجل التاجر تحمس وكتب شيكا لهذا الإمام بعد أن عرف اسمه كتب له شيك بخمسة آلاف ريال ثم أعطاه إياه يقول ففرح فرح شديد هذا الرجل أي الإمام فرح شديد بهذا المبلغ الذي جاء ما كان يتصور أن يأتيه مبلغ بهذه الصورة وبهذه السرعة خمسة آلاف ريال يقول ركبنا السيارة ومشينا وعندما اقتربنا من الرياض ولم يبقى على المسافة إلا قريب من تسعين أو مئة كيلو فوقفنا وتوقفنا في أحد المحطات لملء السيارة بالوقود يقول وإذا بصاحبي التاجر ينزل من السيارة بسرعة ويتجه إلى مكان آخر في المحطة فيقابل ثلاثة أشخاص ويعانقهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه ويقبلون رأسه فقلت لعله التقى بأحد ببعض أقاربه وبدأت أرقبه وأنظر إليه وأنظر إلى هؤلاء الشباب الثلاثة يقول كل منهم يملك سيارة أو معه سيارة ربما سعرها يتجاوز النصف مليون كل واحد من هؤلاء من السيارات الفخمة جدا يقول بعد ربع ساعة تقريبا من محادثة هذا الرجل التاجر لهؤلاء الشباب وإذا به يأتي إلي مطرق الرأس وإذا به يأتي إلي حزينا متأثرا فركب السيارة وهو ساكت لم يتكلم ثم انطلقنا وقبيل يعني خروجنا من محطة قال قف فتوقفت وقال لي أتعرف هؤلاء قلت لا والله لا أعرفهم لكن أتوقع أنهم بعض من أقاربك فقال لي لا هؤلاء أبناء فلان أبنى فلان أبنى فلان, فلان أنا لم أعرفه قال هذا فلان كان صاحبا لي وكان صديقا لي وقد انطلقنا في التجارة سويا وكل منا تملك الملايين ولكنه كان مثلي قد أغلق على أمواله الأبواب فلا ينفقها وعندما توفي وقد توفي قريبا أخذ الورثة هؤلاء الأبناء أخذ الأموال وكل منهم أخذ نصيبة يقول وهؤلاء كل معهم الآن سيارة في هذه القيمة وكل منهم قد اشترى استراحة ضخمة في هذه المنطقة وبنى فيها قصرا ضخما وهم يأتون إليها بين فينة وأخرى ويقول وكان صاحبي قد قتر على نفسه لا في السكن ولا في النقل ولا في غير ذلك يقول فطبعا تذكرت هذا الحديث ولكني لم أقل شيئا له فبعد ان انطلقنا قليلا قال هل في الإمكان أن نرجع إلى السين فكانت صدمة نرجع مسافة ستمائة كيلو تقريبا الأمر صعب قال أرجوك أتمنى أن ترجع فقلت لا مانع أنا عندي إجازة ولا يمنع أن نرجع قال احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى فيقول ورجعنا إلى السيل ووصلنا في آخر الليل ثم بعد ذلك استعجرنا غرفة ونمنا فيها ثم ذهبنا وصلينا الفجر في ذات المسجد فقابل صاحبي إمام المسجد وواجهه مواجهة كانت كالصاعقة عليه ولكنها صارت بعد ذلك بردا وسلاما قال له أنا الذي أعطيتك الشيك بخمسة آلاف هل في الإمكان أن تعيده إلي أليست صدمة طبعا صدمة شيء أكيد فقال يعني لماذا قال لا لا لا تخف إنما أريد أن أأخذه منك وسأتكفل بترميم المسجد كاملا من أوله إلى آخره من أوله ففرح هذا الرجل أي الإمام فرحا شديدا فعلا ثم أوكل هذا الإنسان التاجر أوكل ترميم هذا المسجد لمن يعرف ورمم تربيما رائعا حسب ما يذكر أراوي القصة يقول رجعنا إلى الرياضة ثم بدأ هذا الرجل ينفق يمينا ويسارا يبني المساجد يساهم ويساهم في مشاريع الخير وسنابل العطاء بشكل متميز ثم بعد ذلك يقول من كان صديقا له يقول قابلته في أحد الأيام بعد فترة من الزمن قال لي أتعلم ماذا حصل إنك لتستغرب يقول اول ما نزلت الرياض وبدأت مشاريع النفقة كنت أو أتخيل أن مالي سينتهي بعد فترة وجيزة يقول والله الذي لا إله إلا هو إن مالي بعد الإنفاق تضاعف بعد الإنفاق تضاعف بدل أن يكون خمسة ملايين مدى صار عشرة يقول إذا دخلت في مشروع تجاري أو عقاري وإذا بأضرب ضربات تجعل المال يتضاعف وكنت في السابق أبذل وأبذل ولا ينمو المال إلا بشكل بسيط أو بطيء وهذا يدلك على قولي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا فالذي ينفق يعطى الذي ينفق يزداد ماله ولذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى يبنى آدم في عدة روايات يبنى آدم أنفق أنفق عليه أنفق أنفق عليه فإذا أنفق الإنسان جاءته النفقة من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتخير وكما تعرفون وتعلمون أن النفقة إذا قام بها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها يوم القيامة ضع أضعافا لا تتصورها ومصداق ذلك قول المصطفى عليه السلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا, إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل تخيل؟ مثل الجبل يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله وإذا بالموازين تنصب وإذا بالأعمال توزن وإذا بك ترى أعمالا كالجبال ما هذه الأعمال انا لم أعمل شيء لم أعمل شيء يستحق إنما هي صدقة بريال أو صدقة بمئة ريال أو صدقة بكذا أو صدقة بكذا ومع ذلك أرى شيئا عظيما جدا لا الله سبحانه وتعالى ينمي لك هذا الخير وإذا به يكون جبالا متراكبة وإذا بها تكون ثقيلة في الميزان ثم تكون أنت الرابح بذاك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الأحبة علينا أن نستوعب قضية أو مجموعة قضايا أو ربما أقول مجموعة وقفات لا بد أن تكون في الذهن ومن هذه الوقفات المهمة لا بد أن يستوعب كل مننا أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع القليل الدائم بمعنى أن تجعل لنفسك برنامجا إنفاقيا ولو كان يسيرا سيكون خير من الكثير ولو المنقطع ال ال ال ال ال الذي لا يستمر وهذا الأمر لا أقوله بطريقة النظرية ولكنه أمر مجرب امر مجرب تأتي يأتي الإنسان وقد اندفع أو لديه حماس في النفقة مثلا بعد أن يستمع إلى درس أو كلمة أو توجيه أو مناصحة حول الإنفاق والنفقة والصدقة وآثارها أو عندما يزور معرض سناب العطاء فيخرج من جوي به ريال أو مائة ريال إذن هذا كثير ربما بالنسبة للبعض لكنه منقطع ثم يبدأ الفتور شيئا فشيئا فتجد النفقة الكثيرة لا تعود إلا إذا جاءت وقفات مثل هذه الوقفات لكن لو قرر كل منا أن يخرج عشر ريال فقط عشر ريال أو خمسين ريال أو مئة ريال كل بحسبه في كل شهر من راتبه يخرج ذلك المال ويضعه في مواضعه السليمة فإن هذه المئة ستكون خير مستمر متواصل وسيجد أن أثرها أن أثرها عجيب وفي نفس الوقت ليس لها تأثير على ميزانية الإنسان فالبعض يقول يعني انا لو أخرج خمسمائة ريال قد تؤثر على الميزانية قلناها. لكن تخيل هذه الخمسمائة لو قسمتها على أجزاء فجعلت في كل شهر خمسين ريال انظر ماذا ستكون النتيجة ليس هناك تأثير وسيكون انفاقك دائم وسيكون أثرها الجسدي والنفسي والقلبي والروحي والإيماني عليك كثير وهذا الأمر كل يشعر به لو طبقه وسار عليه كذلك على الإنسان أن يعي قاعدة أنه إذا أعطى لا يريد من عطاء هذا إلا الجزاء من الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الجزاء من الله لا يريد جزاء من أحد إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وعليه كذلك أن يعي أن النفقة تكون أقرب وأقوى وأكثر اثر إذا كانت مقرونة بالسر والكتمان فإذا كتمها وأخفاها فإن أثرها سيكون عظيما سيكون عظيم لأنها ستكون أبعد عن الرياء وعن السمعة أيها الأحبة عندما نتحدث عن النفقة والإنفاق لا بد لنا من وقفات موجزة ومختصرة عن بعض آداب الإنفاق هناك عدد كبير من الآداب لكن لعلي أشير إلى أربعة منها أو ثلاثة بحسب ما يسمح به الوقت فأقول للإنفاق آداب كثيرة ومتعددة لعل من أبرزها او على رأسها الإخلاص وتجريد العبادة لله عز وجل من شوائب الرياء والسمعة ونحوها فإذا أنفق على الفقراء أو المساكين أو ساهم في مشاريع الخير واعمال البر وسنابل العطاء يريد بذلك الأجر والثواب للرياء والسمعة فله ذلك ومن أنفق رياء أو سمعة أخذ حظه من ثناء الناس في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب ولقد صح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وعد منهم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأت فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها, إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل فقد قيل يكتب في الصحف في الجرايد في المجلات في المنتديات في كل مكان فلان فعل وفلان أنفق وفلان أعطى للشهرة للبروز للظهور فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار أما الأدب الثاني فعدم المن والأذى وهذا يتفق هذا يتفق أي عدم المن والأذى وهذا يتفق مع ما فطر الله تعالى النفس الإنسانية عليه من الكرامة والعزة لأن ألمان بنفقته يخدش كرامة النفوس الكريمة ويجرح مشاعرها ويستذن بمنته بل ويشعرها بالصغار والهوان ومن هنا جعل الله تعالى الصدقات المقرونة بالمن والأذى غير مقبولة وما أكثر ما تقترن صدقاتنا بالمن والأذى إما من بعيد أو من قريب يقول الباري سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلله ك صفان عليه تب فأصاب هو ب فك لا يقدرون على شيء من مكسبب. والله لا يهدي القوم الكافرين أما الأدب الثالث فالإنفاق من المال الطيب لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فقد أمر سبحانه بالإنفاق من الطيب المحبوب للنفس يقول الباري سبحانه آمرا عباده بالإنفاق من الطيبات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد والبر والأجر إنما يقول الباري سبحانه لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أما الأدب الرابع والأخير فالاعتدال في الإنفاق فلا يتعالى يتعال المنفق فيه فيبذر ويسرف ولا يقتر فيشح ويمسك والاعتدال في النفق صفة من صفات عباد الرحمن حيث قال فيهم جل شأنه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أخي الكريم ما أجمل ما أجمل أن تسمو مشاعر المتصدق،, المتصدق فيحس أن حاجته للفقير ليتصدق عليه أشد من حاجة الفقير إليه، ذلك أنه أشد حاجة إلى الحسنات والثواب في الآخرة، من حاجة الفقير إلى المال الفاني والعرض الزائل ولهذا فعليه أن يسعى هو إلى الفقير ولا ينتظر منه شكراً وثناء بل عليه أن يشكر الفقير الذي أتاح له فرصة, فرصة تحصيل زاداً ينفعه في الآخرة وما أجمل شعور المتصدق عندما يكون سبباً في مسح دمعة يتيم أو تخفيف لوعة مكروب أو سد جوعة فقير معدم أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان أيها الأحبة قبل مسك الختام أعطيكم تكملة لما بدأته في أول هذا اللقاء حول ما يتعلق بصور العطاء وقد أشرت إلى صورة من هذه الصور وأشير إلى صورة أخرى من صور العطاء لتعرفون أو لتعلموا أن هناك أناس الفرد كأمة والرجل كالجماعة والشخص كالكثير وهو واحد عن كثرة وشخص عن ربما أقول عن قبيلة هذا المثال هو متمم لما سبق شبيه به وقريب منه في أحد الأيام كان هناك شخص يجلس مع مجموعة من زملائه ويتدارس أوضاع الذين يأتون إلى الحج من البلاد المختلفة ويقول إنهم يأتون إلينا وكل منهم يحمل بدعة وبعضهم يحمل خرافات بل بعضهم يحمل شركيات فما دورنا في تصحيح مسار هؤلاء إنهم يأتون ويعودون كما أتوا إنهم يأتون ويبقون لدينا فترة من الزمن يؤدون حجهم ثم يعودون وليس هناك أي تصحيح لمسارات الانحراف المختلفة التي يحملونها والتي جاءوا بها من بلادهم فلماذا لا نسعى, نسعى إلى التصحيح لماذا لا نسعى, نسعى إلى التصحيح فقال لماذا لا نختار شريحة معينة هذه الشريحة هي شريحة البلاد العربية ثم طرح فكرة قال نريد وهذا الأمر قديم قبل حوالي يمكن 12 سنة تقريبا قال لماذا لا نعطي هدية أو نهدي مضروفا فيه أمور تهم هذا الإنسان القادم للحج ونحاول أن نصحح هذه الانحرافات الموجودة لديه فقال الإخوة الذين كانوا معه لا مانع هذا أمر مستحسن لكن كيف العمل فأعطاهم الخطة قال الخطة كما يلي مضروف يحتوي على كتيبين اثنين وشريطين وإهداء ويكلف ذاك كله ما يقارب العشر العشرة ريالات طيب وبعد ذلك قال نريد أن نوزع مئة ألف مضروف أي بمليون ريال طيب ممتاز جدا ولكننا نعرفك أنك لا تملك ولا ريالا واحدا قال نعم هو ما يملك شيء ولكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ المشروع طبعا الذين التقوا معه هم ثلاثة وهو الرابع فاتفقوا على توزيع العمل انتقاء الكتيبات والأشرطة كل واحد ينتقي كتيب و... يعني مجموعة كتيبات وأشرطة ثم يتدارسونها كان الوقت ضيقا لم يبقى على الحج إلا ما يقارب الأربعين يوم فقط لغير إذن العملية تحتاج إلى جهد إلى بذل إلى مسارعة فاتفقوا على أحد الكتيبات واتفقوا على شريطين فهذا الرجل معروف فذهب إلى مطبعة معروفة ومشهورة وعرض عليهم الكتاب قال أريد منهم مئة ألف نسخة قالوا لا مانع ولكن لا بد أن تأتي لنا بإذن المؤلف المؤلف يسكن في منطقة تبعد عن الرياض مسافة ثلاثمية وخمسين كيلومتر تقريبا وكان يحدثهم قريب الظهر تقريبا فقالوا له نريد منك إذنا من المؤلف قال لا مانع أأتي بالإذن فشغل سيارته وانطلق إلى المنطقة التي ذكرت مسافتها ثم وقف على ذات الرجل طرق عليه بابه لم يكن هناك الصلاة بالجوال وطبعا هو يعرفه ويعلمه فقال له أريد منك كذا وكذا قال تفضل قال لا الوقت لا يسمح والوقت لا يأذن فيقول والله لقد أخرج لي الورقة وأعطاني الإذن وأنا أقف أمام بابه ثم أخذ الورقة وشغل سيارته وعاد مرة أخرى في حدود أربع ساعات ذهاب وأربع ساعات عودة ويقول لم أدخل عند أحد ثم ذهب إلى المطبعة وأعطاهم هذا طبعا ال ال ال الإذن بعد صلاة العصر حتى يعملوا بقوة ثم بعد ذلك ذهب إلى التسجيلات وهو بنفسه لاحظ رجل واحد ومر على هذه وتلك وثالثة والرابعة وكل منهم يقول لا نستطيع أن نطبع لك مئتي ألف نسخة مستحيل ذلك لا يمكن نحن لدينا ارتباطات والاتزامات متعلقة بالحج قال لهم إذن أوزع العمل فهل تستطيع أكبر قدر تستطيع كم الذي يقول عشرين ألف والذي يقول ثلاثين والذي يقول أربعين والذي يقول عشرة ألاف والذي يقول خمسة فبدأ يسجلها ويسجلها إلى أن اكتمل نصيبها ثم بعد ذلك بقيت إشكالية أن الكثير والكثير من الخرافات والبدع الموجودة عند هؤلاء القوم الذين قدموا من خارج هذه البلاد المباركة لا يوجد كتاب يشمل أو يعالج كل هذه القضايا فماذا قال هذا الرجل؟ قال نؤلف كتابا تخيل نؤلف كتابا نؤلف كتابا ولم يبقى على المدة إلا 35 يوم لا يمكن هذا قال نبدأ وفعلا ألف الكتاب تصوروا ألف الكتاب علم بعجلة وخرج كتيب يشتمل على مجموعة فتاوى تطرق كل النواحي الموجودة في تلكم البلاد والمنتشرة في تلكم الأسقاع ثم بعد ذلك بدأ التغليف جاء بمجموعة كبيرة من الشباب وقال مشروع تغليف أو رحلة ثم جعلهم باستراحة وبدأ العمل وإذا به يملأ ثلاثة ريلات ثلاثة تريلات ممتلئة في مئة ألف مضروف انطلقت هذه التريلات إلى مكة ولكنها طبعا منعت من الدخول لأنها لا تحمل تصريح والتصريح هنا لا بد أن يكون في الوقت المفسوح فقالوا له لو كانت مواد غذائية ممكن لو كانت يعني الأشياء ضرورية ممكن لكن هنا لو كنت جئت بتصريح مسبق ما في مانع فكان ذلك خيرا فانطلقت واحدة من التريلات إلى المدينة إلى مطار المدينة واثنتان انطلقت إلى مطار جدة وهذا كان أفضل وأعظم اثر لأن الحاج عندما يقدم ويعقى المضروف قد يكون أثره ضعيف لأنه مقدم على شيء مهم فقد يرمي المظروف أو ينساه لكن الآن انتهى من كل شيء فسيأخذ المضروف ويضعه في حقيبته وربما يقرأه في طائرته المتجه به إلى بلاده فوزعت كل هذه المضاريف على هؤلاء الحجان طبعا العمل كله كان دائرا على رجل واحد قاب له أحد هؤلاء الأشخاص وقال له يا ترى بعد فترة من الزمن هل سددت المبلغ الذي عليك؟ قال سددت نصفه يعني نصف مليون والله سبحانه وتعالى سيعين على تسديد الباقي إذن رجل واحد انظروا كيف نفع وماذا فعل؟ مئة ألف مضروف يعني مئة ألف أسرة وربما كل أسرة تفيد غيرها من الأسر كم انسان استطاع أن يطلع على هذه الخيرات الذي ساهم فيها هذا الإنسان إذن صورة عظيمة من صور العطاء تجعلنا فعلا نحتقر أنفسنا عندما لا نقدم إلا النزر اليسير والشيء القليل أيها الأحبة قبل أن أنهي هذا اللقاء أريد أن أقف مع بعض سلبيات العطاء حتى يأخذ الإنسان حذرة ويتجاوزها ويحاول أن يضع الشيء المناسب في المكان المناسب ويضع المادة التي ينفقها في مكانها الذي يناسبها حتى تؤتي ثمارها يانعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى ذكرت لكم صورة قبل يعني في البدء وسأشير إلى صور أخرى من هذه الصور في بعض المناطق أو في أوروبا وفي أمريكا بالذات في أمريكا على وجه الخصوص تقوم بعض الدول بإنشاء بعض المراكز الإسلامية مراكز إسلامية يعني هنا مثلا في المملكة أو بعض دول الخليج تنشئ مراكز إسلامية متكاملة وبعض الخير يساهمون في إنشاء بعض المراكز المراكز التي هناك تخضع في بعض الأحيان أو في بعض منها إذا لم تضبط إلى عامل الإدارة المتجددة أو المتغيرة بمعنى أن الذي يدير المركز وهي إدارة تنتخب تباعا كل ثلاث سنوات أربع سنوات ينتخب لهذا المركز إدارة تديره وتشرف عليه فتخيل أن مركزاً يكلف ملايين ثم تقام فيه الجوانب الدعوية المختلفة ويضم بين جنباته عدد كبير من أهل الحق الداعين إليه والمتمسكين به ثم تنتهي فترة الإدارة الحالية ولا بد من تجديد الإدارة تجديد مجلس الإدارة ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ إذا قرر الطائفة منحرفة بعيدة عن الحق وخاصة تلكم الطوائف التي تسب أبو بكر وعمر فهذه الطوائف تبدأ في التجمع في تلكم المدينة شيئاً فشيئا تستقر ولو لفترة مؤقتة وبعض الطلاب ينقلون دراساتهم إلى الجامعة التي فيها المركز وبعض التجار ينتقلون وبعض وبعض حتى يكثروا عددهم ويبدأون يلتزمون هذا المركز فترة من الزمن حتى يعرفوا أنهم ممن استقر في هذا البلد ثم عندما تبدأ الانتخابات وإذا بفلان ينتخب نفسه لكن الذين يؤيدونه قلة وفلان الآخر ينتخب نفسه وإذا بالذين يؤيدونه كثرة كاثرة ممن جاء من الولايات المختلفة وإذا بهم ينتخبونه رئيسا ثم أمينا ثم إماما ثم مؤدنا ثم ثم وإذا بالمركزي يخرج من أهل الحق إلى أهل الباطن أليس هذا الأمر حاصل؟ أقول نعم حاصل وبكثرة وللأسف الشديد وبعض الأخوة بدأوا يتداركونه الآن ولكن بعد أن فلتت بعض المراكز من أيديهم وصارت في أيدي أهل الباطل إذن هذه نفقة بدلت وبدل فيها الكثير وعمل لأجلها الكثير ومع ذلك بدل أن تكون عامل بناء صارت عامل هدم وللأسف الشديد ولكن الانتباه طبعا بدأ يحصل والملاحظة بدأت يعني تؤتي ثمارها فبدأت تركيز على ألا تكون الإدارة بصفة الانتخاب ولكن بعد أن ضاعت مجموعة من المراكز أيها الأحبة من السلبيات حقيقة في أحد الأيام جاءني أحد الأشخاص وقال لي إنني أريد أن أبني مسجد أن أبني مسجد وعندي مقاول من باكستان وهذا المقاول أحبه وأتعامل معه منذ أمد بعيد وهو رجل مخلص فأعطيته مال أعطيته مال لبناء مسجد فقلت له طيب هذا الباكستاني ما هو توجهه ما هي منطقته قال لا أعلم لكنه من المحافظين على الصلاة معنا قلت له أعطني معلومات عن المنطقة التي يسكنها بدقة طبعا هو دفع له بعض المال كدفعة أولى والمسجد سيكون مسجد ضخم جدا فقلت أعطني معلومات بدقة عن المكان الذي سيبني فيه المسجد فأعطالي المعلومات وقال أنا الآن سأرسل الدفعة الثانية قلت توقف لا ترسلها وكانت دفعة كبيرة جدا قلت لا ترسلها دقيقة أو فترة بسيطة وذهبت وسألت وسألت وإذا بالمسجد سيبنى في منطقة مبتدعة في منطقة قبورية في منطقة كلها من أهل البدع المكفرة سيبنى لهم هذا المسجد وسيكون منارا لهم وهذا الإنسان لا يعرف يعرف أن هؤلاء أهل خير أو يعرف أن هذا المقاول إنسان صالح أو طيب ولكنه لم يعرف الخفايا لذلك جئت وأخبرته بالقصة كاملة وأخبرته بالوضع كاملا فتوقف عن النفقة ولله الحمد والمنة فقلت له إذا أردت أن تضع مالك فضعه في المكان المناسب بعد أن تسأل وتتحقق من الأمر هناك إشكالية أخرى تحصل فيما يتعلق بالنفقة بعض الأشخاص يذهبون إلى مناطق كثيرة من دول العالم لإعطاء المساعدات العينية فيعطون أي إنسان يتسمى باسم الإسلام يعطونه الغذاء ويعطونه الكساء وهذا أمر طيب ولكن الإشكالية أنهم لا يقرنون العطاء بالدعوة لا يقر يقرنون العطاء بدراسة الحالة الدعوية أو الحالة العقدية أو الحالة الدينية في هذا المجتمع الفقير الذي يراد به النهوض اقتصاديا على الأقل فلا بد أن نقرن بين العطاء المادي والعطاء الفكري أو العطاء الديني أو العطاء العقدي حتى يتوائم هذا وهذا ويمشي هذا مع هذا فنكتسب خاً أو ناخذ بهؤلاء أولاء أو نجعل المسييوون. في خط متوازي فهم يرتقون اقتصاديا وفي نفس الوقت يصلحون شرعيا أو دينيا وهذا الأمر لا بد أن ننتبه له لأننا وللأسف الشديد نرى الكثير والكثير الذين يركزون على قضية التسمين ان صح التعبير ولا يركزون على القضايا الأخر فيما يتعلق بقضية الاصلاح الشرعي لأمثال هذه المجتمعات هذا ما لدي حول هذه المسائل المتعلقة بالعطاء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن ينعم علينا بالنعم الكثيرة وبالألاء الجسيمة وأن يجعلنا ممن ينفق وممن يعطي وممن لا يبخل وممن لا يشح وأن يجعلنا ممن يجعل المال في يده لا في قلبه في يده لافي في فؤاده وأن يجعلنا من المنفقين بالليل والنهار ومن المستغفرين في الأسحار إنه ولي ذلك والقادر عليه والله المنفق والهادي لسواء السبيل والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزى الله الشيخ على هذا البيان خير الجزاء هناك مجموعة من الأسئلة لكن حقيقة يا إخوة نعتذر العدد الكبير من الإخوة لأنهم آتوا بأسئلة لا تناسب الموضوع سنقتصر على بعض الأسئلة يقول السائل اولا يا شيخ إننا نحبك في الله عز وجل ثانيا إذا تصدق الإنسان بنية طلب المضاعفة لأمواله الذي ورد في الحديث فهل تعتبر تلك الصدقة خالصة لوجه الله عز وجل؟ والله يا أخي يا أبدولي والله أعلم أنها قد لا تكون خالصة قد لا تكونوا خالصة أن الذين ينفقون لا بد تكون أمام ناظريهم قاعدة أنهم لا يريدون جزاء ولا شكورا وإنما ينفقون لوجه الله سبحانه وتعالى ينفقون لوجه الله ابتغاء مرضات الله ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وقضية المضاعفة وقضية النفقة صحيحية التي ستأتي بدل ما أنفق هذه ستكون مسألة جانبية أو مسألة جزئية لكن أن يجعلها الإنسان أصل بمعنى أنني أنفق حتى يزداد مالي وأنفق حتى تكثر أموالي هذه قد تكون يعني لوثة من عدم الإخلاص أثناء النفق هذا اللي يبدو لي والله أعلم يقول السائل أرجو يا شيخ هذا طلب منه أرجو عرض بيان بعض البرامج أو الأعمال العملية في الإنفاق على الدعوة إلى الله عز وجل الله يا أخي الفاضل القضية أو قضية في ما يتعلق بالواقع المعايش المعاصر الآن يعني واقع متشعب وواقع متغير بمعنى أن كل مال تنفقه أو كل مال تملكه ستجد أن هناك عشرات بل مئات المواقع التي ممكن أن تستثمر فيها هذا المال الذي تملك تملكه مثال على هذا اعطيك مثال على هذا في أحد الايام أحد الأشخاص قرر الاستفاده من الانترنت في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فطلب من أحد المواقع إعطائه البريد الإلكتروني للمشاهير وفعلا موقع ياهو يملك هذا الأمر فأعطاه البريد الإلكتروني المسجل لديه لمئات المشاهير سواء كانوا في السياسة والاقتصاد أو المال أو الفن أو, أو حتى في المسائل الفساد بأكملها يقول أخذتها ثم بعد ذلك قررت أن أرسل لهم رسائل ليست باليد لكن بالبريد الإلكتروني يقول وبدأت ورسلهم ثم بدأت أطلب كتبا وأشريطة ومطويات وأدخلها في الكمبيوتر ثم بعد ذلك أرسلها لهؤلاء يقول لا تتصور ردات الفعل ردات فعل عجيبة جدا انا لا يمكنني أن أشرحها الآن لكن سأشرح لكم واحدة فقط واحدة فقط مما فعله هذا الإنسان في شق آخر يقول كان من ضمن المراسلات مراسلة رجل اشتهر في الفلبين بأنه أعظم مجرم في ذلك البلد وقد قبض عليه وأودع سجن انفرادي وعليه حراسة مشددة لا يمكن أن تكون موجودة حتى على قصر رئاسة الجمهورية لماذا؟ لأن لهذا المجرم أتباع بالآلاف فيخشونا من هجوم مضاد لتخليص رئيسه يقول أرسلنا له رسالة يقول أول رسالة أرسلناها له باعتبار أنه من المشاهير يقول رسالة فيها دعوة إلى الصبر والتحمل بس ما فيها أي إشارة للإسلام دعوة إلى الصبر والتحمل ودعوة إلى يعني آه يعني آه النظر إلى الآخرين أن هناك أناس مساجين في كل مكان وأنه وأنه فلا تصاب باليائس ولا تصاب بالقنوط يقول نريدها مدخل لأننا نخشى أننا لو جابهناه بالدعوة المباشرة أن يرد علينا رد يعني قبيح وسيء وينقطع التواصل يقول فرد علينا رسالة رقيقة يثني فيها على هذه الرسالة ويقول أعطتني دفعة معنوية قوية وأنا حقيقة أشكركم يقول ووجدت فيها حقيقة يعني نقلة غير متخيلة فقد كنت أفكر في الانتحار وعندما جاءتني هذه الرسالة عدلت عن رأيي يقول استغلينا هذا الأمر وبدأنا في المراسلة معه يقول المتحدث بعد فترة من الزمن سافرت إلى مكة ثم عدت إلى المكان الذي كنت أتعاوى مع الأخوة فيه وإذا بهم يأتون لي بقصاصة من جريدة من جرائد الفلبين وإذا فيها أن فلان ابن فلان المجرم المشهور المعروف يعلنوا إسلامه يعلنوا إسلامه انظروا هذا جهد من الجهود طبعاً يحتاج إلى مال لكنه مال يسير لكن انظروا ما هي الثمار المقطوفة ثمار عجيبة إذن تبقى قضية الثمار لا يمكن أن تتحدث عنها فأبوابها عظيمة وكثيرة جدا وتستطيع أن تسأل أن تجالس الذين يعملون في مكاتب الدعوة الذين يعملون في حلق تحفيظ القرآن الذين يعملون في دور تحفيظ القرآن النسائية الذين يعملون في الجمعيات الخيرية المعروفة في جمعيات البر في جمعيات جمعي مستوى الوقف الإسلامي المنتدى الحرمين وغيرها كل ذلك يحتاج أي هذه الجمعيات كلها تحتاج إلى المال حتى تسير المشاريع المختلفة التي طبعا عصبها هو المال في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزي فضيلة شيء خير الجزاء وأن يعظم له الأجر والمثوبة هذا اعلان من الجهة المشرفة على معرض سنابل عطاء سوف يكون السحب على السؤال اليومي بعد المحاضرة في المعرض بعشر دقائق إن شاء الله نرجو التوجه إلى المعرض لمعرفة نتيجة السحب وندعو الشيخ أيضا لزيارة المعرض إلى تكرم علينا والسحب, والسحب, والسحب شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى الإقاء مع شريط آخر